ان الله مع الذي نتقوى ا النوم ذ ي هُمْ مُحْفِرِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي ا ل ت ع ل م هذه الله آله المادة صلاة والسلام الأمين على رسول وعلى ص ح ا الطيبين والطاهرين ب وبعد ه ل ي ع ك م الكرام السلام عليكم جميعا ً و ر ح م ة الله وبركاته أ س ا ل الله عز وجل أ ن يوفقنا لقول الخير وفعل الخير ونشكر لي ا ل أ خ و ة الحريصين على نشر العلم و ف ا ئ د ة المسلمين أ س ا ل الله يتقبل منهم هذا العمل حرصوا على هذه المحاضرات و أ ق ا م و ه ا ومحاضرتنا او حديثنا اليوم ان شاء الله يكون بعنوان ق ص ة في زمن ا ل ن ب و ة قصة في زمن النبوة كل حديثنا سيدور حول ق ص ة و ح ك ا ي ة من الحكايات ومعلومه النفوس تتشوق للحكايات والرصص و م ع ل و م ان هناك كثير من الرصص والروايات والاحاديث في المجتمعات تنتشر بين الناس وتذكر في المجالس والمناسبات بعض هذه القصص ت غ ا ل باللسان وبعضها على أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م وبعضها تكون قصص م ك ت و ب ة وروايات م ص ط ر ة بعض الناس ي ق ر أ قصص القصص ا ل ب و ل ي س ي ة حكايات في العنف و ا ل ا ن ت ع ا م و ا ل د ف ا ع عن ا ل ن ف س و بعض الناس يميل إ ل ى ا ل ق ص ص ا ل غ ر ا م ي ة و بعض الناس يميل إ ل ى قصص ا ل خ ي ا ل ا ل ع ل م ي و ل ا ح د ي ث ا ل و ه م ي ة ا ل ب ع ي د ة عن الواقع و غ ي ر ذلك ف ح د ي ث ن ا ع ن ق ص ة لكن هذه ا ل ق ص ة ليست ق ص ة ب و ل ي س ي ة و ليست غ ص ة من قصص ا ل غ ر ا م و لا ح ك ا ي قصة من حكايات الخيال العلمي هذه ا ل ق ص ة ق ص ة و ا ق ع ي ة متى وقعت هذه ا ل ق ص ة مسرح هذه ا ل ق ص ة ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة زمن هذه ا ل ق ص ة أ ف ض ل ا ل أ ز م ا ن و أ ش ر ف أ و ق ا ت التاريخ عصر ا ل ن ب و ة الزمن الذي عاش فيه المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل ق ص ة يحكيها أ ح د ا ل ص ح ا ب ة أ ح د أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام شاهد عيال يحكي هذه ا ل ق ص ة إ ذ ا صح التعبير نقول بطل هذه ا ل ق ص ة صحابي يلي ل م ش ك و ر و هي كان كلمه ا ل ب ط و ل ة اليوم أ ص ل ا الا معاني ك ث ي ر ة نسمع ب ط و ل ة فلان الفلاني في المسلسل الفلاني و ب ط و ل ة ف ل ا ن ة ا ل ف ل ا ن ي ة في الفيلم الفلاني لكن تكون المشاهد ما فيها أ ي نوع من ا ل ب ط و ل ة و إ ن م ا هي ب ط ا ل ة س ف ا ه ه وعطاله ومعاصي وفواحش لانه ذ ا نوع من الغزو الفكري للشباب أ ن الشاب اذا راى ان يكون بطل يكون مثل فلان الفلاني الممثل الفلاني و هذا الممثل قد يكون شارب للخمره قد يكون مدمن للمخدرات مع انه يمتاز ب ا ل غ و ة ا ل ج س م ي ة ا ل ش ج ا ع ة و ا ل ج ر أ ة لكن مع ذلك مدمن للخمره و عاشق للفواحش و مصاحب للنساء الفاجرات الداعرات و العاهرات ف إ ذ ا صح التعبير ممكن نقول ب ط و ل ة هذه ا ل ق ص ة لواحد من اصحاب ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و ص ح ا ب ي ج ل ي ل معروف لدى الجميع هذا الصحابي من فضل الله عليه إ ن ه معروف لدى الجميع يسمى عبد الرحمن بن الصخر و كنيته أ ب و ه ر ي ر ة مشهور ب أ ب ي ه ر ي ر ة روي هذه ا ل ق ص ة هو أ ب و ه ر ي ر ة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه وهذه ا ل ق ص ة رواها أ و سجلها ا ل إ م ا م البخاري في الصحيح ص ح ي ح ا ل إ م ا م ا ل ب خ ا ر ي أ ص ح ا ح ب ع د كتاب الله عز وجل بما ج العلماء أن أصح ا ح ب ك ت ب بعد ا ل ق ر آ ن صحيح ا لما إ م ا ل ب خ ا ر ي ثم ص ح ي ح الما إ م م س ي ما يحدا ه ذ ه ا ل غ ف ة ماذا قال ه ذ الصحابي ا ا ل ج د ي د في ت ف ا ص ي ل ه ذ ه ا ل غ ف ة قال رضي الله عنه ف ي م ا ر ع عن الما إ م ا ل ب خ ا ر ي قال والله هذا ب د ا ي ة الحديث ب د ا ي ة الحديث بالروايه أبو هرير قال والله ان كنت ل أ ع ت م د بكبدي على ا ل أ ر ض من الجوع و إ ن كنت ل أ ش د الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما في طريقهم الذي يخرجون منه طريق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل ص ح ا ب ة الذين كانت منازلهم في اتجاه المسجد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 ما س أ ل ت ه إ ل ا ليشبعني فمر ولم يفعل هل البدايه لو وقف ب ك ر ا ل بصير رضي الله عنه وعمر قريبهم إ ل ى المسجد وابو ه ر ي ر ة رضي الله عنه يعاني من الجوع الشديد ف ت ر ة من المجاعه ا ل ش د ي د ة كانت هي معظم ح ي ا ة أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ش د ة الجوع كان يعتمد بكبده على ا ل أ ر ض وهذه تحتمل أ ح د معنىين ا كان ي م ص ك كبده ب ا ل أ ر ض تحتمل أ ح د معنىين ا اما انه ينبطح على الارض حتى يقلل من الم الجوع ينشعر كأن البطن ممتلئ أ و يكون المعنى أ ن ه كان يسقط على ا ل أ ر ض مغشيا عليهم الجوع حتى ي ص د م كبده ومطلب الارض وهذه ا ل ر و ا ي ة ذكرها ايضا ا ل إ م ا م البخاري و الامام البخار مسلم ان أ ب و هريره رضي الله عنه كان أ ح ي ا ن ا يخر مغشيا عليهم الجوع أ ب و ه ر ي ر ة أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة ر و ا ي ة ل ح د ي ث النبي عليه ا ل ص ل ا ة جمع أ ه ل العلم عنه أ ك ث ر من أ ل ف ي حديث أ ك ث رواه من اثنين ألف حديث ابو هريره رضي الله عنه كانت هذه حاله حتى إ ن ه روى عن نفسه قال والله إ ن كنت ل أ خ ر م ق ش ي ا علي ما بين بيت ع ا ئ ش ة ومسلمه حجرات ج ل ة ا ل فيكون ماشي بين الفجرتين فيخر م ق ش ي ا عليه قال ف ي ج ي الجائي ويضع قدمه على عنقه ويظن ان به و ر ر ي ة ومع الجنون واحد وما ما وكان الصبيان لما يشاهد ابو ه ر ي ر ة وقع م خ ف ي ا عليهم الجوع يقول جنه أ ب و ه ر ي ر ة جنه أ ب و هريره وهو هو غير مجنون و إ ن م ا فقط الجوع الشديد حتى يقع مغشيا عليه فلما قال والله إ ن كنت لا أ ع ت م د في ك ب د ي على ا ل أ ر ض تحتمل هذا المال انه كان يسقط على ا ل أ ر ض من الجوع أ و كان يلتصق في ا ل أ ر ض بكبده حتى يطفئ ح ر ا ر ة الجوع الشديد في يوم من ا ل أ ي ا م مات ح م ل بلغ به الجوع الشديد مبلغ عظيم ق ا ل ف ق ر ك الى الشارع الطريق. الطريق الذي منه يخرجون يعرف الطريق بيمره بخرا أنه أبو هو التطريق ويمر من هنا عمر م ن الخطاب ويمر من هنا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال فقعدت في طريقهم الذي يخرجون منه جلس ينتظر في الطريق عسى ان ي أ ت ي الفرج قال ف م ر ب ي أ ب و بكر ساء وصل ب م ر في الطريق قال ف س أ ل ت ه عن آ ي ة من كتاب الله س أ ل ه عن تفسير آ ي ة لكن ما كان قاصد التفسير كان قاصب حاجة سوف ي غير ق ا ل ما س أ ل ت ه إ ل ان تتحدث عنه ان أبو أخر ا ت ح د ث عنه ان تتحدث عنه ان ل ي هو قاصف أ ا ل ص د ي رضي ق الله عنه يعزم على ا ل ب ي ت و ي د ع و ه إلى وجبة ان ا ل ج ت ما د ا الآية خ ث عنه ا ل ش ر ح د ا ا خ ل ع ز و م ة و ا ل قال و ج ب ما س أ ل ت ه إلا ت ح ش ب ع ن ي الضافل ويشبعوا في البيت ويعادل ة كرماء لنزول منكم يتكلم مع زول لما ينسين وقت طعام ويقول اتغدى معانا ويقول اتغدى م ع ا ن دافئ او وقت قدوه وليتفضل ا ت ق د ى معانا لا فمره ولم يفعل أ و وقت قدوه وليتفضل اتغدى معانا لا فمره ولم يفعل ا ل م ح ا و ل ة الاولى م ح ة ا ل ل و باءت الفشل فجلس مازال منتظرا احتماليات الفرج قال فمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ف س أ ل ت ه عن آ ي ة من كتاب الله نفس السؤال قال والله ما س أ ل ت ه إ ل ا ا يشبعني قالت ان عمر بن الخطاب يدعوه يشبع في البيت قال فمر ولم يفعل يعني لماذا ا أبو ب ك ل د ي ر لم يفعل ابو بكر ولماذا لم يفعل عمر احد الاحتمالين الاحتمال الاول ان ه أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه لم يفهم مراد أ ب و هريره انما فهمين ان ه ابو ه ر ي ر ة جعان وحتاج للطعام والشرف بالاحتمال الاول والاحتمال الثاني ان أ ب و ب ك ر ا ل ص ب ق م ا كان ن ب ح ت ا يعزم ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ي ح ت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح ع اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا هو ج ع ا ص ب ه ت ا ل ب ي ت م ا عنده م ا ي د ح ت ويعزم عليه ت اصبحت اصبحت اصبحت ا طلاب ا ل ع ي ن كذلك ت ا ص ب م ت اصبحت ا ص رضي ا ل ب ح ت ا ص لكن ا ل أ ر ج ح ت ا ل ا ح ت ا ل الأول ت ن ه لم يفهم م ر ا د أ ب و ه ح ت اصبحت في ب ع ض ا ل ر و ا ي ا ت انو بعد بعد ايام أ ب و ه ر ي ر ة قال لعمر بن الخطاب لقد دعاني من هو خير منك فلمعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إ ن ه أ ب و ه ر ي ر ة كان ي غ ص ف الطعام وكان م س ت ا ج إ ل ى ا ل أ ك ل قال فوالله لان أ ك و ن أ ط ع م ك كان أ ح ب إ ل ي من ثمر النعم لالا معاكم داير طعام كان اتكثف وكان ب يكون أ ح ب ل ي من الدنيا وما فيها ف ر ك ن يجب ا ل يكون ه ن ا ح ت ش خ ا ل ا ل ث ان ي ك ن ه أبو بكر ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه لم يفهم م ا ص يجب ان يكون ه ر ا ك ا ش خ ا يجب ان يكون ه ا ك اشخاص يجب ان يكون م ا ك ا ن خ ا ص يجب ان يكون هناك اشخاص ي ج ا ل س ك و ن هناك اشخاص يجب ان ي ك م ن هناك اشخاص يجب ا ر يكون ا ك اشخاص يجب ان ي ن هناك ا ل خ ا ص يجب ان ي ا و ن هناك ا ش خ ا ي ج ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ه ا ل ا ش خ ص ا ل ث ا ل ث ا ل ذ ي مرة ن ه ن ما أ ر ا د أ ب و ه ر ي ر ة و ك ا ن ا ل ت ا ل ي هو المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت مربي أ ب و ا ل ق ا س م ف مربي أ ب و ا ل ق ا س م ف ن ظ ر إ ل ي ك ف ت ب س م ق ا ل مدير المشافه و م ظ إ ل ي ه ا ل ر س و ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و السلام ت ب س م و ع ر ف ما في وجهي وما في نفسي ر س و ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل ل س ا م م ج ر د ما ش ا ف ه ب و ه ر ي ر ة من م ل ا م ح ا ل و ج ه عرف ي ن ه يعاني من الجوع وعرف ان ابو ه ر ي ر ة ي ح ا ج ر الطعام وعرف ا ان ابو ه ر ي ر ة واقف في هذا المكان لغرض ولهدف قال فعرف ما في وجهه وما في نفسه ذا ما ظنه ابو ه ر ي ر ة يعني ظنه و اعتقد أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد عرف ما في نفسه و إ ن كان ما في النفوس والصدور لا يعلمه إ ل ا الله و علم الغيب لله رب العالمين الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يعلم الغيب لكن ربنا جل وعلا اعطاه ا ل ف ر ا ش ة ا ل غ و ي ة والنظر الصائب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ووجه ا ل إ ن س ا ن ع ب ا ر ة عن ملخص لما يعاني هذا ا ل إ ن س ا ن من ا ل ح ا ل ة ا ل ن ف س ي ة و ا ل ح ا ل ة ا ل ب د ن ي ة كما يقول أ ه ل العلم ا ل أ ط ب ا ء والاخصائيين يعزون ا ل إ ن س ا ن مريض والله صحيح ش غ ي م ولسليم ا من ص ف ح ة الوجه يقرا الانسان الحصيف اللذيذ من ص ف ح ة الوجه كل تعابير الجسم وكل ح ا س ي س الجسم لذلك في ا ل ق ر آ ن الكريم ربنا جل وعلا يعبر عن فرح أ ه ل ا ل ج ن ة بعلامات السرور على الوجوب وكذلك ربنا يعبر عن خوف وفزع أ ه ل النار بثواب ا ل و ج و ه وظلام هذه ا ل و ج و ه قال الله جل وعلا عن أهل الجنة تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم وجوهها ل ج ن ة ل أ ن ه في نعيم ا ل ج ن ة ما فيها هم ولا فيها غم ولا فيها سهر ولا فيها قلق ولا فيها اكتئاب ولا فيها أ م ر ا ض ن ف س ي ة فكذا ل يسالني يقوم مرتاح فانصر على بطراحه على ا ل و ج ه تعرف في و ج و ه ه ن ظ ر ة النعيم ي س ق و ن من ر ق ي ق مختوم ختامه مزك وفي ذلك في ا ل ت ن ا ف س المتنمثون كذلك أ ه ل النار أ ه ل النار قال ب ل جل و وجوههم م س و د ة كانها قطعه من الليل ا ل أ س و د والعياذ بالله ل أ ن القلوب ك ا ا ل سوداء فهذا ا ل س و ا ل يوم القيامه ظهر على الوجوه أ ه ل ا ل إ ي م ا ن قلوب ه كانت نغيه ط ا ه ر ة بيضاء ف ا ض ي ة فظهر هذا النقاء على الوجوه يوم القيامه نورا و إ ش ر ا ق ا أ ه ل النفاق الوجوه كانت م س و د ة ل أ ن الغلو كانت سوداء و ا ل ب م ا ي ر كانت م ر ي ض ة فاصبحت الوجوه م س و د ة الحصيف العاقل يعرف ا ل إ ن س ا ن هل هو في ح ا ل ة من الفرح من تعابير الوجه ه أنه فلان غبان. كيف إنه, غبان؟ يوصر على وجهه أنه غبان فلان حزين يعلمني فلان حزين كيف يظهر على وجهه إنه حزين شافب مكتئب فلان فرح مسرور كيف ي م ك ن أ ن فرح مسرور من أ س ا ر ي ر وجهه لكن أ ح ي ا ن ا في بعض التعابير ا ل د غ ي ر ة تحتاج إ ل ى إلى فهم إ ل ى ف ر ا ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مجرد ما شاف أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه تبسم قال وعرف ما في وجهي وما في نفسي من الوجه قيل ن ف س ي ة أ ب و ه ر ي ر ة من وجهه وليس ع ل م للغيب و إ ن م ا فراسه لان النبي عليه الصلاه والسلام ربنا امر ه أن يقول للناس لا اعلم الغيب قل ا لا ب عليه املك ل ل ل ل ص ا ا ا و س ق لا ل أ م لنفسي نفعا ولا ضرا إ ل ا ما شاء الله ولو كنت أ ع ل م ا ل غ ي ب ة لاستكثرت من الخير وما بثني السوء ان أ ن ا إ ل ا نذير وبشير لقوم يؤمنون فلم يكن يعلم الغيب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولو كان يعلم الغيب لما ع ا ن ى من الهم الشديد والحزن شهر كامل في ج س د الافكار المنازلين اتهموا س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها اتهموها ب أ ن ه ا ز ل ت عبد الله بن نوبي واعوانه من المنازلين شهر كامل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هم وغم وحزن شديد من هذه الاشاعات ا ل ب ا ط ل ة و ا ل أ خ ب ا ر ا ل ك ا ذ ب ة التي أ ش ا ع ه ا المناسبون لحد بعد شهر كامل نزل ا ل ق ر آ ن من فوق سبع سماوات فارتفع الهم وزال الغم ونزلت ا ل ب ر ا ء ة في عشر آ ي ا ت ب ر ا ء ة ص ي د عائشه رضي الله عنها ن الذين جاءوا ب ا ل ت ف ك ع ص ب ة منكم لا تحسبوه ا ل ش ر لكم بل هو خير لكم لكل م ر ئ منهم ما ك ت س ب من ا ل إ ث م والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا ي س ت م ع ت م و ه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين لولا جاءوا عليه ب أ ر ب ع شهداء إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت فالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يكن يعلم الغيب وانما كان صاحب فراسه ض و ي ه ونظر ك ا ق ب قال فعرف ما في نفسي وما في وجهي فقال لي يا أ ب ا هره واسمه ابو ه ر ي ر ة و ه ر ي ر ة والصغير ل ك ل م ة هره يكمل ابو ه ر ي ر ة ف ا ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ق ا ل ل ا م و ا ل ا س ل ا ه والاسلام و ا م ن ا ل ت ل ا ف و س م ي ه ا ل د ل ع يعني ك ا ن ا س ل ا م والاسلام و ا س ل ا م و ا ل ا س ل ا والاسلام ا ل ا ا م والاسلام و ا ل ا س ا م ا ل س ل ا ا ل ا س ل ا ل ا س ل ا م ا س ل ا م و ا م و ا ل ا س ا م و ا ل ا ل ا م و ا ل ا س ل ا ل ا س ل ا و ا ل ا س ل و ل ا ل و ا ل ا والاسلام و س ل ا م ل س ل ا م والاسلام ا ل ا س ل ا ا ل ا س ل ا م و ا ل ا س ل و ل ا س ل ا ل ا س ل ا م ا ل ا س ل ا م ا ل ا س ل ا م ا ل ا س ا م و ا ل م و ا ولكن هذا ا هو يجب ق ي ان ل فدخل ل ا ب ي ع ل ي ه ا ل ا ك اجراءات تتحرك بان يكون هناك ا ج ر ا ء ا م تتحرك ما ي ص ف ب بيوت العظماء والوزراء والحكام والرؤساء بيت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان مختلف تماما عن بيوت العظماء وبيوت الوزراء والرؤساء كان بيت متواضع شعب من ا ل أ ش ج ا ر وجريد من النخيل والبلاط ع ب ا ر ة عن رمال من أ ر ض الله الواسعه د النبي عليه الصلاة عليه ما كان ع م ا ر ة خمس ط و ا ب ئ م ح ر و س ة بالكتائب والجنود و ا ل أ ج ر ا ت ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة و ا ل أ ن و ا ر ا ل س ا ط ع ة كان بيت متواضع لكنه بيت لخرجت منه أ ع ظ م أ م ة عرفها التاريخ قال فدخل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذا البيت ل ف و جرس و لابوه ر د وقوه و إ ن م ا دخل هذا البيت المتواضع من شعب ا ل أ ش ج ا ر و سعف النخيل و رمال ا ل أ ر ض فاستاذن فابل لابي هريره و دخل البيت ف س أ ل اهل البيت فوجد عندهم قدحا في لبن أ و لبن من القدح قدح يعني ك و ر ي ة فيها لبن فسال اهل البيت ما هذا اللبن فقالوا أ ه د ا ه لك فلان أ و فلان ه د ي ة من ا ل ج ي ر ا ن من فلان أ و من فلانه المجتمع كان يعيش ب ب س ا ط ة ق م ة ا ل ب س ا ط ة والتكافل والتراحم ه د ي ة للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني حتى المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما عزم أ ب و ه ر ي ر ة ما كان أ ح س ن حالا من عمر ولا كان أ ح س ن ح ا ل من أ ب ي بكر لكنه الكرم والجود الموجود ما عارف حتى البيت ماذا فيه من الطعام ما كان الثلاجه طول و ع ر ض مكدسه باللحوم و ا ل ف و ا ف ي والثمار وعظم الضيوف أ ب د ا ما عارف حتى البيت س ي ه وجنون فقال ما هذا اللبن من وين عرف ا م ن البيت ما فيه لبن حتى اللبن ما كان ينده عليه الصلاه والسلام فقال و اهداه لك فلان او فلان ه د ي ة من فلان او فلان فقال يا ابا ه ر ابو ه ر ي ر ة طبعا منتظر على حرم الجمر منتظر م د ى ي س ع ي ل ل ط ع ا م حتى يطرق الجوع ويزيل ا ل أ ل م وكان يعاني من الجوع أ ي ا م وليالي قال يا أ ب ا ه ي ر قلت لبيك يا رسول الله قال ابو هريره متوقع الدعوه ا ل ا ل و ل ت ف ض ل واشرب من هذا النبى و إ ذ ا به م ف ا ج أ بتكليف تكليف ومرسال مشوار م ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة وكلفه بمرسال قال له ينطلق إ ل ى أ ه ل الصفه ة ف د ع م لي فادعهم لي ومنهم أ ه ل ا ل ص ف ة أ ه ل الصفه, الصفة ديه صغراء المسلمين صغراء ا ل ص ح ا ب ة وكانوا اكثر من مائه من الصحابه الفقراء ك ذ ا محلهم الصفه ة الصفه مكان في المسجد مسجد النبي عليه, عليه الصلاه و السلام يسمى الصفه هذا المكان فتن للفقراء و الضعفاء من المهاجرين هاجروا من مكه الى المدينه و تركوا الاهل و البيوت و الاموال و الوطن و جاؤوا الى المدينه ليس لهم اهل ولا مال لا ياوون الى اهل ولا مال ولا على احد يعني ما عندهم أ اغلباء ومعارف م و ل اموال ع ن د ه أ م ف غ ر ا ء م ع ا ف ا ء ما عندهم مكان إ ل ا ا ل ص ف ة في المسجد مكان محصول في المسجد ينام فيه ف غ ر ا ء ا ل ص ح ا ب ة و أ ب و ه ر ي ر ة كان واحد من هؤلاء أ ب و ه ر ي ر ة كان واحد من اصغر ل ف ف ة من أ ا ل ف غ ر ا ء والدليل على انه كان من ا ل ف غ ر ا ء كان أنه يخير م ق ش ي ا على وجهه حتى يظن الناس أ ن ه مجنون ويقول الصبيان جنى ابو ه ر ي ر ة جنى ابو ه ر ي ر ة فقال له ينطلق إ ل ى اهل ا ل ص ف ة ا ل ع م ل ي وهو فقراء ا ل إ س ل ا م أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه لما سمع هذا الخبر ما كان يتوقع انه يكلف ب م ش و ا ز و إ ن م ا كان يتوقع انه يكلف بالشراب م ب ا ش ر ة من اللبن قال فقلت في نفسي وما هذا اللبن في أ ه ل ا ل ص ف ة يعني حتى الحجر ا ا دارس في نفسه وساوس دون ان نفسه كشفه رضي الله عنه ما يكفي نفسه ي س ت ا من الكلام هذا اللبن في غدح يدعو إ ل ي ه أ ه ل ا ل ص ف ة أ ك ث ر من سبعين رجلا يدعوه م ل ى ل ل ب ن في غدح ما هذا اللبن في أ ه ل ا ل ص ف ة يعني أ ه ل ا ل ص ف ة ع ل م ه م كبير وهذا اللبن لبن قليل ولا يكفي اهل ا ل ص ف ة وكنت أ ح ق أ ن أ ش ر ب من هذا اللبن ش ر ب ة أ ت ق و ى بها قبل ا ل د م ا يقول لك أ ش ر ب من اللبن يتقوى يقول لك ناجح ا ل ص ف ة يعني ما كان يتوقع هذا المرسال المفاجئ لكن في ا ل ن ه ا ي ة مع ي ن ه هذا الكلام ا س ت أ منه رضي الله عنه قال ولم يكن من ط ا ع ة الله ورسوله بدون لكن لازم يطيع و لازم ن ف ذ ما حيقول للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ك ل ا م د ه ما جاي أ ش ر ب لنا أ و ل ح ا ج ة ويرتاح و م ن ش ا ء ناجح ا ل ص ف ة إذا ف ض لانه ح ج ة ما لم يكن من طاعت الله ورسوله ب د و ن وهذا يدل على ان ل إ س ا ن أحيانا أحيانا مأمور ا ل ش ر ي ع ة ت أ م ر باشياء تصطدم ما اتى و ي مع هواه لازم الإنسان يخالف الهوى ويخالف الشهوه ا ويوافق ا ل ش ر ي ع ة يطيع أ م ر الله و أ م ر رسول الله حتى و لو كان في ه مشقه ومخالفه الهوى بل كل الدين قائم على مخالفه الهوى لازم الإنسان يربي نفسه ان ه يخالف هواه ط ا ع ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف شهوته ي ر ض ا ء لرب العالمين لان الانسان لا يطيع الله إ ل ا فيما يشتهي بمعناها ط ا ع ة ت ج ا ر ي ة اذا كان الحجل ا ة يحبه ربنا امر بهذا يعمله الحجل ا ا ة يقراه ربنا يقول لا اعمله ا ما يعمله ا ل أ ن ه هو يقراه ولان النفس تنفر منها لما ن ع ن ا انسان ضعيف ا ل إ ي م ا ن م ا ع ر ف ح ج ي ة ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه الابتلاء إ ن ربنا جل وعلا ي أ م ر ا ل إ ن س ا ن بما يخالف الهوى ويصادم الشهوه ليميز الله الخبيث من الطيب ن ا لانه يميز ا ا ل ك ا م ا ل ش ر ي ع ة أ ح ي ا ن ا تكون م و ا ف ق ة للهوى يعني في ح ا ج ا الشريعه م و ا ف ق ة لهوى ل ل إ ن س ا ن ربنا امر ب ا ل أ ك ل والشرب قال كله واشرب و ولدته و الإنسان. الإنسان هذا ا ل أ م ر موافق ش ه و ة ا ل إ ن س ا ن يسال يسال يسال يسال يسال يسال يسال يسال يسال يسال يسال يسال يسال يسال يسال ي ل يسال يسال يسال ي ا ل س ا ل يسال يسال يسال يسال ي ن ا ل يسال يسال ي ا ل يسال يسال يسال س ا ل يسال يسال ي س ل يسال يسال يسال يسال يسال إ ن س ا ن يسال ي س يسال يسال ي ا ل يسال يسال ي ا ل ل يسال أ ن ه ه ذ ا ا ل أ م ر ل ي ا ف ق شهوة ا ل إ ن س ا ن ل ك ن أ ح ي ا ن ا ل يسال ا ل ي س ل يسال يسال ي ا ي ق و ل م خ ا ل ف ل ه و ى ا ل ن س ا س ربنا جل وعلا أ ض ر ب ب ض ض البصر والنفس ا ل ب ش ر ي ة تشتهي النظر إ ل ى المحرمات و إ ل ى ا ل ع و ر ا ت و م حرم الله عز وجل ف أ م ر ا ل ل ه ان ل يخالف هواه ويطيع امر الله و أ ي انسان ما يستطيع ان يخالف الهوى ذي انسان محروم من دخول ا ل ج ن ة لقوله تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى لكن يعمل شنو ونهى النفس عن الهوى الهوى معناه ش و المزاج الشهوات المصالح الرغبات الاهواء ما ي س ي و ن النفس ي ش و ه الهوى لكان الانسان ما في الدنيا ما تبك من مخالفه الهوى ما يخش ا ل ج ن ة الضريبه لدخول ا ل ج ن ة مخالفه الهوى من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى والمزاج والشهوات فان الجنه هي الماوى لكن في المقابل من ط و ى و آ ث ر ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن الجحيم هي الماوى م خ ا ل ف ة الهوى يحتاج الى الصبر فكذا اي انسان حتى يخالف الهوى لازم يتعبد الصبر واي انسان لا ي ص ت ي ع الصبر برضو لا ي ك ف ل ا ل ج ن ة لان اهل الجنه يتنعب في الجنه بسبب الصبر يقول تعالى عن ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل م ل ا ئ ك ة ي د خ ل و ا على أ ه ل ا ل ج ن ة من كل لغه المؤمنين ومن ا فرحا من آ ب ا ئ ه م و أ ز و ا ج ه م وذرياتهم ي د خ ل و ا ا ل ج ن ة و ا ل م ل ا ئ ك ة يدخلون عليه من كل باب لان ب ع ب ا ل ح ف ا و ة والاكرام والاحترام و الشديد استقبالات ح ا س د ة ل أ ه ل ا ل ج ن ة من أ ف و ا ج ا ل م ل ا ئ ك ة من كل باب يدخلون عليه م و ي ق ا ل و ن سلام عليكم للاستقبال سلام عليكم بما صبرتم فنعم رقبت دار بما صبرتم م ل خ ص لاسباب دخول ا ل ج ن ة بما صبرتم ما قالوا بما صليتم ولا قالوا بما انفقتم ولا قالوا بما ق ر أ ت م ا ل ق ر آ ن الملائكه تقول لاهل ا ل ج ن ة ادخلوا ا ل ج ن ة بما ق ر أ ت م من ا ل ق ر آ ن بما صليتم بما وصلتم ا ل أ ر ح ا م كلها ت ذ و ه ا مرخص و ا هذه ا ل أ ع م ا ر كلها في ص ف ة واحده صفه الصبر ل أ ن ه من لم يصبر لن ي ق ر أ القران آ ن من لن لم يقيم يصبر ل ل ص ا ة م ل من يصبر ل ي ص لم ا ا ل ر ح من لم يصبر لن, لن, لن, لن يغض البصر من لم يصبر لن يكف اللسان مرخص كل هذه الاحكام ف الصبر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبه اذا إ د ق ا ئ د ه الصبر يقود إ ل ى ا ل ج ن ة والصبر هو الذي يعين ا ل إ ن س ا ن على م خ ا ل ف ة الهوى ومخالفه الهوى هي الظريبه للدخول الجنه فابو هريره رضي الله عنه هذا الكلام من النبي عليه الصلاه والسلام قال يشتهي ان يشرب من اللبن جوع شديد واللبن بين اليه الرسول عليه الصلاه والسلام غني انقضي الى هذا الصفا فدعوه لي قال فقلت في ربي وما هذا اللبن في هذا ل ص ف ا ثم اذا جاءوا قمت حيدا يخرج من ابو هريره رضي الله متوقع فقال ثم اذا جاءوا امرني فكنت انا اسقيهم وماذا عسى ان يبلغني من هذا اللبن الكلام ذا توقع من ابو هريره لمن توقع هذا التصرف لانه كان يطيل الجلوس مع النبي عليه الصلاه والسلام عارف طبيعه النبي عليه الصلاه、والسلام. وعارف صفات ا ل م ص ط ف عليه الصلاه والسلام اذا عنده غيوم عارف انه يامر من يسقيهم وساق القوم ا خ ر ه شربا قال بعد ما ي د يامرني كذلك ان ا س ق ه م ن اللبن وماذا عسى ان يبلغني من هذا اللبن ما حاله حاجه, حاجة لا. يعني ج ل ا من اللبن قال ولم يكن من طاعه الله وطاعه الرسول يبدن فانطلق مشى لاهل الصفا والمحل قريب المسجد مسجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والفقراء ا ع ل ي ن أ ه ل ا ل ص ف ة كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في المساء يوزع أ ه ل ا ل ص ف ة على ا ل ص ح ا ب ة ا ل ص ح ا ب ة عندهم حاله مجسوره المقتدرين من ا ل ص ح ا ب ة فيذهب ا ل ص ح ا ب ة برجل و يذهب آ خ ر برجلين فيذهب بعض ا ل ص ح ا ب ة ب خ م س ة وبعض ا ل ص ح ا ب ة ب ع ش ر ة و ا ل ب غ ي ة الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينطلقون ل ى البيت يقول يا ع ا ئ ش ة عشينا يا ع ا ئ ش ة تعشون بماذا حبات من التمر وغلي ل من الماء يرجعون إ ل ى المسجد للنبي عليه الصلاه فقال له أ م ش ي ولادي اهل الصفه قال فانطلقتوا فدعوتهم ف أ ق ب ل و ا ف ا س ت أ ذ ن و ا ف أ و ل م لهم و أ خ ذ و ا مجالسهم من البيت أ ه ل الصفه لا يرد د ع و ة أي نساء ع و ط و ا ل م ن ي ج ل ان يكون هناك افضل من المسلمين الصلاة ويجب ان يكون ل وصلوا ع ه ن ا و افضل من المسلمين ل ا ة و من المسلمين ا ل من ا ل م س ل ب ي ن البيت المتواضع البيت الصغير ا ل م س ا ح ة ا ل م ح د و د ة ما فيه اساسات ولا فيه كراسي ولا فيه موكيل ولا فيه لمبات ك ه ر ب ا ئ ي ة ولا فيه طوابق ولا ث ا ن دور ولا فيه ثلاجات ومالهم ك م ن الا الفواكه في البيت والمسالك والمفاري بيت ا ل متواضع دخلوا هذا البيت المتواضع وجلسوا في المحل المناسب وليزل عليهم الضيف إ ذ ا دخل إ ذ ا كان مدعو إ ل ى مكان يجلس في المكان المناسب المحلل ا يجلس ه صاحب البيت ما يغادروا وما يتحرك منه لا يناسب م أ د ب الا اذا كان في س ر ي ة ل ل ح ر ك ة البيت مفصول ما بيطلع على عبارات اهل البيت ولم يفشي المسجور داخل البيت يشتغلون انه يتجول لكن إ ذ ا كان البيت محدود والمساحه م ف ص و ر ة جعلوه المحل ما يتحرك ل أ ن بعض الناس ل ل أ س ف الشديد إ ذ ا كانوا مدعوين ف ي بيت وفي د ع و ة ب س ي ط ة ولو ا ن ا س ر ى كبيره لكن ل ه مرض م مرض اسمحوا بالسطح يفتح ا ل م ك ت ب ة يفتح الدولاب يفتح ا ل ك م ب ي و ت ر يفتح التلفزيون يقلب الغلوات يقلب الكتب يقلب ا ل م ف ا ر ي و المخدات لولاه ا ل أ د ب فلير ذ ب و مريم و ط م و ح ا ل جلسوا أ خ ذ و ا م ج ا ل س ه م أ خ ذ و الحمد أ ي ض ا عدم و ا في حجاتكم ل مرضو د ا ل س بجاي والذي جاي والذي يتحرك. الحاج. فيه. ولو ذ ي جاي ل ت ح ر كان ل آ يوجد في حاجه في ح ما كان عمل قال فاخذوا مجالسه من م البيت ثم قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ب ابو هير قلت ل ي يا ك ر س ل ل ل ا ه قال قلت الحاجة المتوقعة فأعطهم أي ه أبو ر ي ر ة ح ص ل ت قال له قل ت لي قلت كمعدي ف أ أبو... ع ط ه م يا ابا ه ر ي ر ة وما خان ظن ف أ خ ذ القدح قال ف أ خ ذ القدح ة فجعلته يعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي ه القدح ف م يعطيه الرجل ا ل ث ا ل ت جنبه فيشرب حتى يروى فيرد علي ه القدح ثم يعطيه الرجل ما في د ا ئ ر ة و قاعدين في ح ل ق ة قالي لاول الواحد يشرب حتى يروى ثم يرد علي ه القدح كل واحد ش ي ر قال فما زلت ازكيهم حتى ر و ي ا ل ق و م جميعا ان يشربوا كل ه م حتى يوم أكثر من سبعين و انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه و سلموا ان يكونوا قد اصبحوا ل في القدح فجعله يده ثم ن ظ ر إلي فتبسم و س م من النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام م ع ن ظ ع ي ن ا ل ن ابو ه ر ي ر ة ك انظروا الى النبي ع ل ي ص ل و ل ا ما ه ي ص ل ه س ل ف ي ولم ا يحيط به ولم يحيط به ولم يحيط به ولم يحيط به ولم يحيط به ولم ي ح ي ن به ولم ي ح ي ل به ولم يحيط به ولم يحيط به ولم يحيط به ولم يحيط به هذا اللبن غليل واخطوفه كثيرين و أ س ق ي ه م و أ ك و ن آ خ ر ه فنظر إ ل ي ه قال فتبسم ثم قال أ ب ا ه ر قلت ن ب ي ك يا رسول الله قال بقيت أ ن ا و أ ن ت اللي ب ا ق ي نحن بس الاثنين الناس كلهم شربوا فضحت يا رسول الله ما فضل ذول من الضيوف ل ك البيت بقدر ما شربوا و د ك و ن و ا جعانين لكنه كرم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم مع ضيوفي قال قالوا اقعد ل ل ه ا ا ا ل و فاشرب قال فقعدت فشربت أ خ ي ر ا أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه وجد فرصه ومسك الغداء وشربت اشرب قال فشربت قال فما زال يقول اشرب اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أ ج د له مسلكا ً ما في طريقة لا ز ي د ة ما في زيادة لا في للنفس طريقة والذي بعثك بالحق لا أ ج د له مسلكا ً قال ف أ ر ن ي ف أ خ ذ القدح فحمد الله وسمى وشرب ا ل ف ض ل صلى الله عليه وسلم ففي روايه فشرب من ا ل ف ض ل يعني بعد ما شرب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خلى ح ا ج ة كمان ق ل ي ل ة ل أ ه ل البيت الداخل زوجته عائشه وامهات المؤمنين هذه خلص ا ل ق ص ة باختصار وهذه ا ل ق ص ة لهذه التفاصيل رواها و اخرجها ا ل إ م ا م البخاري و يستنبط م ه ا العلماء فوائد ك ث ي ر ة يعني لما ذكرنا هذه ا ل ق ص ة ذ ك ر ه ا ليس للتسليه فقط ه ي ف ي ه ا نوع من التسليه و نوع من ا ل و ا ر ف الطريفه من ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه لكن ا ل م ص و ف ما فيها من الفوائد ما فيها من ا ل آ د ا ب ولكن ه ا ك بعض ا ل م س ي ن ب ان يكونوا معادا لانهم ي ب ان ي ك و و ا معادا لانهم ي ج ان يكونوا م ا د ا ل ا ه م ي ا ل يكونوا م ا د ا لانهم يجب ان يكونوا معادا لانهم يجب ان ي ك و ا معادا لانهم يجب ا ل يكونوا معادا لانهم ي ج ان ي ك و ن معادا لانهم ي ان يكونوا معادا لانهم يجب ان يكونوا معادا ل ا ن يجب ان ي و ن ا معادا ل ا ه ج ب ان يكونوا م ع ا ل ا ن ه ا يكونوا معادا ل ا ه م يكونوا م ا د ا لانهم معادا لانهم معادا ل ا ر ض ي ه و ن و ا معادا لانهم معادا ل ا ن ه ا عند الله جل وعلا لها م ك ا ن ة ل خ ص ف بها الرسول عليه الصلاه والانعم و ل بها على ا ل ص ح ا ب ة لكنه منع الصحابه من الدنيا ما كان عندها الاموال والبلوغ و ا ل ع م ا ر ا ت والاطلاقات الصحابه والادله الالكترونيه كل ه عند الصحابه لا كانت و ج و د ه ولا عند النبي عليه ا ل ص ل ا ة وهم ا ل س و أ ح ب الخلق الى الله وديه على ح ق ا ر ة الدنيا ان الله جل وعلا لم يرضى بالدنيا ثوابا لمؤمن ولم يرض ي ا ل د ن ي ا عقابا لكافري و إ ن م ا الدنيا ع ر ض حاضر ي أ ك ل فيها ا ل ف ر والفاجر و ا ل آ خ ر ة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يعني الدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا يحب أ م ا ا ل آ خ ر ة فلا يعطيها الله إ ل ا لمن يحب في قاعده يعرف الانسان ي ع ف يعطي الله الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي ا ل آ خ ر ة إ ل ا لمن يحب لذلك اليوم الكفار والملحدين اكثر الناس تنعم بالدنيا عندهم من مظاهر الدنيا ومباهج ا ل ح ي ا ة ما ليس عندنا نحن ا ل آ ن نعتبر من الفقراء مع اننا في خير كثير وفي نعم ع ظ ي م ة لكننا نعتبر من دول العالم التالي الدول ا ل ن ا م ي ة أ و ا ل ن ا ئ م ة ل أ ن ن ا في مؤخره خ ط م الدول مع هذا الخير هم عندهم من الخير أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ما عندنا لو نظر ا ل إ ن س ا ن و قال كيف الكفار و ا ل أ م ر ي ك ا ن يتنعم و في ناطحات السحاب و نعم الدنيا و زخرف ا ل ح ي ا ة و المسلمين للضعف و الجوع و المرض و الفرق ربنا جل و علا قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ج ا ب ه على هذا السؤال للموازنه ربنا قال له لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ا و ا ه جهنم و ب ي سلمها ربنا قال ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ف ض ل لا تقربي معند مع ع الكفار فارس والروح عندما ه الداف و ا ل ف ض ة والقصور ا ل ع ظ ي م ة والعروش ا ل ف ا خ ر ة والرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينام على الحصير وعلى الرمال والحصبا والبيت من ا ل ج ر ي د و ا ل أ خ ش ا ب ربنا قال له لا يغرنك يا محمد تقل بلذين ا كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواه م جهنم وذي سنه ا و ا ل آ ي ا ت ك ث ي ر ة في هذا المعنى منها قول تعالى للنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و لا تمدن عينيك إ ل ى ما متعنا به أ ز و ا ج منهم ز ه ر ة ا ل ح ي ا ة الدنيا لنفسده فيه و لقربك خير و أ ب ق ى و أ م ر أ ه ل ك ا ل ص ل ا ة و الصدر عليها لا ن س أ ل ك رزقا نحن نرزقك و ا ل عاقبته ا ل ت ق و ى إ ذ ن الدنيا أ ص ل ما في انسان يتعلق بالدنيا إ ل ى انسان جاهز أ ي إ ن س ا ن عاقب ل ج ى ح ا ج ة من الدنيا يقدم طوال الاخره ل ة يقو و ب ر يوثغة يتزخيرها لانه ل آ خ ر ك و ا ع ن د هناك عنده دار ي ن ت ا ل إ ل ى هذه الدار و ا ا ل ن س م ع ر و ف الى دار, ما يدعب؟ في تعمير دار لا ي س ت غ ي ر فيها إ ذ ا كان في بيت تعيش ه ك لا ه ي و ت غ ل فيها بعد شهرين أ و بعد سنتين ح ي ن ت ه ل إ ل ى البيت ا ل م ل ك كهرباء عنده ي و نور يوديه د ي البيت ه هناك هناك هناك مويا أي نجهزان قدامه و ه ك ذ ا ا ل إ ن س ا العاغل ا ن ل ذ ي ا ل د ن ي ان يعرف ه لا يكون ي فيها يستغير ر فيها لا المال أنا إ م المال ا قوال ي هناك ا ل و ح ش خ ا ل د د و و ب يحتاج ت لا أنيش فيه ولا يليش الغمر أنيش فيه إ ل ى إ ن ا ر ة يحتاج إ ل ى إ ب ا ء يحتاج الى اشراق ف ي ف ي ك و ن بالعمر الصالح يجب ان ل يكون عمر الصالح س ي ع م ر ذلك الدار وكان ف ي ت ل ل ذلك ا ا ر وذكر م فالصحابة كانوا عالي على درجة عالي من اصحاب ل الإسلام لكن في مستقبل الإسلام جل وعلا عليهم ف في في ر ربنا بداية الدنيا فأعطاهم الله الدنيا والآخر. فكان والآخر فتح النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ا ل أ غ ن ي ا ء منهم كان أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه من ا ل أ غ ن ي ا ء كان يعتق ا ل أ ر ق ا ء ويشتري العبيد ويعتقه في س ب ي الله أ ح ر ا ر ل و ج ه الله ويشترى بلاد وكان ا ل ص ح ا ب ة يقولون أ ب و بكر السيد هنا و ا ع ط ق سيدنا بلال أ ي ض ا سيدهم و ا ع ط ه أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه عبد الرحمن ب ن ع و ف من أ ش ه ر ا ل ت ج ا ر في زمن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و عثمان بن عفان عبد الرحمن ب ن ع و ف لما مات ترى الذهب يكسر بالفؤوس ل ل و ر ث ة للوارثين يعني حتى ا ل ص ح ا ب ة لما, كان لما الدنيا كانت الدنيا في أ ي د ي ه م و لم تكن في قلوبهم ل أ ن ه إ ذ ا ربنا جل وعلا اراد ب ا ل إ ن س ا ن خير يجعل الدنيا في يده وفي جيبه ولا يجعل الدنيا في قلبه ل أ ن الدنيا إ ذ ا تربعت على القلب ت ج ر على ا ل إ ن س ا ن كل خ ط ي ئ ة ر أ س كل خ ط ي ئ ة م ح ب ة الدنيا انسان ل إ يحب الدنيا يغفل على ا ل آ خ ر ة ويقع في المعاصي ويكون منه ا ل أ م ل وتقول الفواحش والمنكرات وربما يموت على اسماء ا ل خ ا ت م ة والعياذ فهذه ا ل ص و وهذه ر ة ا ل ح ك ا ي ة ت ب ك ن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان ي ر و ن هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي ج ب ان ل ك و ن هذا ق ع م ك ا ي ا ع ل ي ه من ا ل ج و ع رضي ا ل ل ه ع ن ه وهو عنده ف ي ك ل صفحة المكان الذي ي ج ان يكون هذا المكان ر ل ر ي يجب ا ل ل ه ع ن هذا و المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان ه و ا ر يجب ان و ا ئ ن ه ذ ه المكان أ ن الحاكم والمسؤول والراعي لازم يتفقده على ا ل ر ع ي ة يجتهد انه لا ينام حتى يناموا ولا ي أ ك ل حتى ي أ ك ل و ا ولا يستريح حتى يستريحوا ولا ي ط م ئ ن حتى يطمئنوا فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يتفرد في وجوه, وجوه ا ل ر ع ي ة ي ع ر ف من المحتاج من الفقير فيواسيه من المريض ف ي خ ف ض عليه, عليه الصلاه والسلام بالفراسه بعض الناس قد ما يستطيعون ه يتكلم ويعبر قد ما ي س ت ط ي ع أ ن يصل ا ل الحاكم لكن الحاكم ا ل م س ؤ و ل ينبغي ان ه يجتني في الوصول إ ل ى هؤلاء ا ل و ح ا د الذي ن لا يستطيعون الكلام ولا يستطيعون التعبير عن نفوسهم ولا يستطيعون الوصول إ ل ي ه ولا يستطيعون ان يصرفوا بما يعانوا من ا ل أ ل م ومن الحزن ومن الفقر ومن الجوع و ا ل ع ط س أ ب و ه ر ي ر ما تكلم و إ ن م ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام استنبط ا ل س ت ن ب ط وهكذا يكون الحاكم العادل الويع الذي يخاف الله ويخشى الله عز وجل والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام معه تواضع كان من أ ع ظ م السكان ه ي ب ة وعظمه لان ا ل ه ي ب ة ا ل ه ي ب ة لا تعني التعزيز ولا تعني السجن ولا تعني البطش و لا تعني ا ل ج ل ب و لا تعني التخويف و إ ن م ا ه ي ب ة الحاكم تكون بمدى تواضع الحاكم ل ل ر ع ي ة بمدى حرص الحاكم على م ص ل ح ة ا ل ر ع ي ة يكون م ح ب و ب عند ا ل ر ع ي ة و يكون مهابا عند ا ل ه فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ما ك ن ي ج ل و لا كان يضرب و لا كان ينهر و لا كان يشتر لكن ربنا جل و علا اعطاه هيبه عظيمه لما كان عليه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من ا ل ح ر ث على م ص ل ح ة ا ل ر ع ي ة كان أ ح ر ص الناس على مصلحه ا ن ف هذا هو فوائد هذا الحديث إ ن ه ا ل ح ا ت م ينبغي أ ن يكون صاحب ا ل ر ا ث ه و ت ل م س أ ح و ا ل ا ل ر ع ي ة وتلمس أ ح و ا ل الفقراء والمحتاجين حتى إ ذ ا ما تكلموا حتى إ ذ ا ما رفعوا الشكاوى لازم ي ق و م بما يجب عليه من ا ل ع ل ا ي ة و ا ل ر ع ا ي ة و ا ل م س ؤ و ل ي ة و إ ل ا س يكون محاسبا امام الله عز وجل كما قال الشاعر إ ذ ا خامل ا أ م ي ر وكاتباه وقاضي ا ل أ ر ض داهن في القضاء د ا ه ن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء فكلكم ر ا غ ي وكلكم مسؤول عرض ن ع ي ت ك الجد ل لا لا الحاكم الدولة الولاية ل ا او او ا ف في يعني من هو المريض فيواتي ه من الذي يحتاج إ ل ى مال فيعطيه اذا كان ي س ط ي ع من الذي يحتاج إ ل ى م و ا س ا ة فيكون معه ق ر ي ل ا منه لكن يوم أ ح و ا ل البيت ولا يعرف من المريض و من الفقير و من الجايه ويتفقد أ ح و ا ل البيت م س ؤ و ل م س ؤ و ل ي ة كذلك ا ل م د ر س ة مدير ا ل م د ر س ة مدير المصنع كل والي حسب ولايته وتكون ا ل م س ؤ و ل ي ة أ ك ب ر كل م ا تسعى د ا ئ ر ة د ا ئ ر ة ا ل و ل ا ي ة فالوالي على الحي ليس كالوالي على الاسره والوالي على ا ل م د ي ن ة ليس كالوالي على الحي والوالي في ا ل و ل ا ي ة ليس كرئيس ا ل ج م ه و ر ي ة ورئيس ا ل د و ل ة ورئيس الدولة كذلك ليس كالمسؤول عن م ج م و ع ة من دول أ و ر ع ا ي ة ع د ي د ة تحت مسؤوليتهم هذه ر س ا ل ة في هذه ا ل ج ث ة والحكايه الى كل حاكم و إ ل ى كل مسؤول و إ ل ى كل أ ب إ ن ه يتفقد المحتاجين فيعاونهم والفقراء فيعطيهم ويضع المال حيث يجب ان ي و ظ ع كذلك من السويد ا ان التلميح ب ا ل ح ا ج ة أ و ل ى من التصريح من ا ل أ د ب م ن الانسان حتى ل يقال ف غ ي ر ي س أ ل ب أ د ب و ي س أ ل بعرف و ما ي س أ ل ب ش ف ا ع ة و لا إ س ا ء و لا س ب أ ب و هريره رضي الله عنه يستحى انه يقول لي لعمر أ ن ا ج ا ئ و فاطعني يستحى و ض ي الله أ ن يقول ل ا ابي بكر أ ن ا جائع ف ا ط ع ن ي واستحى أ ن يقول لنا الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فالحياء من صفات العقلاء والنفوس ا ل ش ر ي ف ة ان الانسان يكون عفيف ا ن ف س يكون حيي حتى يقال المحتاج ي س أ ل ت ل ن ي ح ا لا تصريحا وتلويحا تعريضا ولا يسال مباشره ة وبعض يقول ع الناس الأسفة الشديدة ن د مع الفغر عنده إساء في الكلام عنده الفغر إساءة وفزاءة اللساء يقول في في يعني بعض الناس قد يحسب أ ص ح ا ب ا ل ن ع م ة بدل ما ي س أ ل بالذي ي ح م ل يسال بيتها و ش ت ي م ة بدل ما يقول أ ع ط و ن ا من مال الله الذي أ ع ط ا ك م يقول هذه ا ل أ م و ا ل اكلتوها وحدكم س ي ا ر ا ت اكلتوها وحدكم أ م ن ا ز ل الفخرى ا اكلتو فيها وحدكم ولماذا هذا, هذا الجشع ولماذا هذا البخل يكون كله جريف ويتهام للناس إ ن ه من أ ي ن أ ت و ا بهذه ا ل أ م و ا ل ولماذا لا يرسبوها ولماذا لا يسربوها هذا من إ ن س ا ت ا ل أ د ب فلذلك اذا إ س أ ل ي س أ ل ب أ د ب والحياه ن ص ف ا ت الشرفاء ابو ه ر ي ر رضي الله عنه كان حييا مؤدبا مع انه كان صغيرا محتاجه وذل يستحق العطاء ه ذل ا ي س ح ق بينهر ة و م ي ا ء و ا س ت ج ب ا ر لما يستحق المعطى لكن الذي ي س ت ح ق ه ن المعطى هو المتعفف المستفي شريف النفس ذا ا ل إ ن س ا ن العاقل يتفضل يتلمس ويلقيه حتى إ ذ ا ما س أ ل وهذا الصفات أ ص ح ا ب الورع و أ ص ح ا ب ا ل ت ر و ى تذكر ربنا جل وعلا قال الصدقات قال ل ل ف غ ر ا ء الذين وسروا في سبيل الله الذين وسروا في سبيل الله لا ي ف ت ط ع و ن ض ب في ا ل أ ر ض يحسبهم الجاهل ي غ ن ي ا ن للتعقب الجاهل ي ر ا ه ك المسلم ر ت ا ح ي ن حالته م ي س و ر ة لكن العاقل يعرفهم بسيماهم لا ي س أ ل و ن الناس ا ل ح ا ف ة وما ت ن ف ق و من خير في سبيل الله يوفق إ ل ي ك م و أ ن ت م لا تظلمون بل يستحقوا ا ل ن ف ق ة لكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ليس المسكين هذا الطواف الطواف يعني الذي ي ق ر أ البيوت ويطوف على المساجد ويشحن الناس ويزعج الناس بالمساجد في, في عماقل ا ل ع ب ا د ة قال ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده ا ل ت م ر ة والتمرتان واللغم واللغمتان و إ ن م ا المسكين هو العفيف الذي لا ي س أ ل الناس شيئا ولا ي ف ق ل إ ل ي ه ف ي ت ص د ق عليه لا لا ف ت ش عنه واعطوه هذا هو الذي يجتمع وليس الملحا المصر ي المتكبر بل الشر ا ل ص ف ا ت لانه يكون ف غ ي ر ومتكبر ك م ا عائل و مستكبر لأنه يشتر الصفات ل ا ن ا ل ف غ ي ر وفضي يكون منكسر وفضي يكون مؤدب وفضي يكون ليل هين ل ك ن يكون ف غ ي ر وغليظ و ج س ع وسيء في ا ل أ ل ف ا ظ وسيء في ا ل أ د ب والتعاون مع الناس لا يستحق أ ن يعطى فابو هريره رضي الله عنه لمح ولم يصرح عرف ولم يتكلم م ب ا ش ر ة وكان هذه ص ف ة الحياء و ص ف ة الكرم عند أ ب ي هريره رضي الله عنه كذلك من فوايد العظيمه ة في ذ ان الحديث أ من دع إ ل ى طعام او إ ل ى بيت لا بد أ ن يستهدين اذا كان مناصما داخل البيت لا يكتفي بالكره ولا يكتفي بالدعوه وانما اذا وصل الى مكان الدعوه يستهدين الا اذا كان الدعوه مفتوحه في مكان عام اما اذا كان داخل البيت ما يهدم على الناس هجوم ويطلب عليهم م ف ا ج ا ة وقد يكونوا في وضع لا يسمح لهم باختبار الضيوف فالصحابه لما دخلوا الغالب مع انهم ارسل إ ل ي ه م ا س ت أ ذ ن و ا فالد له م لا بد من الاستئذان وبعض الناس يستهين ب م س ا ل ة الاستئذان حتى أ ح ي ا ن ا في, في الاعياد مثلا يستغل ا م ن ا س ب ة العيد ويطلب على الناس يهدهم مجموعات من الشباب يصيبوا كويسه ة في ستلارحمون بالعيد في لكن من يعافي الشباب يدخل البيوت اقتحام ا ً من غير استئذان وقد يفاجئ اهل البيت على غير استئذان هذا ا ل ص ف ة لازم يتوقف عندها فلا بد من استئذان ل ا حتى لو أ ر س ل إ ل ي ه صاحب البيت إ ذ ا وصلت لا بد أ ن تستاذن لما جاء من أ د ب في هذا الحديث ل أ د ا ب ر ف ي ع ة عند الصحابه ت ا د م و ا بها وعلمهم حتى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نفسه لما جاء البيت وصاحب البيت لكنه استاذن قال أ ب و ه ر ي ر ة فاستاذنا فدخل ف أ ذ ن لي هو نفس الرسول عليه الصلاه والسلام ا س ت أ ذ ن على زوجته ودخل ثم أ ج ل هذه المراه ولما جاء رسول ا ل ا ه يستعمل ثم دخلوا و أ خ ذ و ا مجالسهم من البيت فلا و د من ا ل ا س ت ي ل ا ن هذا ا ل أ د ب الرفيع لازم نحافظ عليه ولا نتساهل فيه ل أ ن ه من قيم الدين وهذا ا ل أ د ب يشيم المسلمين وهذا من الفوايد كذلك من الفوايد في هذا الحديث من الفوايد ا ل ج ل ي ل ة أ ن من دعي الى د ع و ة واتى الى مكان ا ل د ع و ة لا بد لصاحب الدار ان يقوم ب ا ل خ د م ة ومن غير الكرم ان يستخدم الضيف فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما دعا اهل الصوف و ك ا ن ضيوف عليه ما امرهم ان يتناولوا الغدح او اي س ا ن يقوموا ل ى محل الغدح يرجع فانما امر ابو ه ر ي ر ة ان يدور عليه جميعا اي و ا ح في محله إكراما ل ه ل أ ن ه ليس من المروءه استخدام الضيف وذلك د عادة ي ق عند بعض الناس يجب ان ي ش غ ل ه ي ق و ش ولا ينصح ولا ينظف ولا ي ج ه د إ ذ ا خفف ما دام تاج الى مساعد لا حرج لكن من ا ل م ر و ء إنه لا يستخدم الضيف إ ذ ا تكرر الضيف وساعد فلا حرج أ م ا إ ن ه يكلف ل ا ن ه يعمل أ و يساعد أ و يساهم دا مناسب للمروءه ابو هريره رضي الله عنه لما سلم الغدح كان يدور عليهم جميعا ما كان جالس يمحل يقول لي من يشرف الغدح ولو ناوي أ د ى ج ن ب ر ي ف ي ن ه ح ا ج ة ب س ي ط ة ما في ح ا ج ة لكن كان يستلم هو ويعطي الذي يليه قال فجعله ي ر ط ي الرجل فيشرب حتى يرى ثم يرد علي ه ا ل غ د ح هو يعطيه الرجل فيشرب حتى يرى ثم يرد علي ه الغدح ما كان يقول أ د ى الولاد ودى البعدق وحول هنا وجيب غ الغد ي من المروء أ كذلك من الفوائد ا ل ع ظ ي م ة في هذا الحديث أ ن من يسقي القوم يكون آ خ ر ه م شربا ف ا ق ي القوم آ خ ر ه م وصاحب الدار يشرب بعد الجميع و ي أ ك ل بعد الجميع صاحب الدار لحد ما ي ت أ ك ل و ن كل الضيوف أ ك ل و ا وشربوا حتى ي أ ك ل و ا و ي ش ر ب و ه ذ ا ما ف ع ل ه ا ل مصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان آ خ ر ه م شربا بل شرب الفضل ما تبقى في ا ل إ ن ا ء شربه المصطفى عليه الصلاه والسلام و ه ذ ا ي د ل أ ي ض ا على تواضعه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من تواضعه العظيم أ ن ه شرب آ خ ر الناس وشرب ا ل ف ض ة بعد ما شرب أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه و ا ر ض ه كذلك من الفوائد في, هذا الحديث أو في هذه الحادثه و ا ل ج ث ة ا ل م ع ج ز ة ا ل ع ظ ي م ة للمصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هذه الحديثة معجزة. لأن لأنه الحديثة لا اللبن يؤغل قدح وكورية تكفي سبعين أكثر معجزة من من شخص تدعيشه ن كل واحد منهم شيد ر حتى ارتوى وهذه م ع ج ز ة للمصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واحدا من عشرات المعجزات التي جرت على ي د ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وربنا جل ع ل ا أ ح ي ا ن ا ي ص ر هذه المعجزات للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ز ي ا د ة في إ ي م ا ن المؤمنين و ت غ و ي ة وتثبيت للمصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من معجزاته ا ل ك ث ي ر ة إ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كسر اللبن حتى ارتوى هؤلاء القوم وشربوا جميعا ربنا جل وعلا ما جعل ح ي ا ة النبي عليه الصلاه والسلام كله ا م ع ج ز ة ي ع ن كان ممكن كل تصرف من النبي عليه الصلاه والسلام يكون خارق للعالم لكن ربنا جل وعلا جعل ح ي ا ة المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حياه ط ب ي ع ي ة ي أ ك ل كما ي أ ك ل الناس ويشرب كما يشربون ويمرق كما ي م ر ض و ن بل عليه الصلاه والسلام يحزن كما يحزنون ويخاف كما يخافون عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويمرض كما يمرضون ويعبد الله عز وجل امامهم ويشاهدون ربنا جعل ح ي ا ة ا ل م س ت ط ف ى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ح ي ا ة ط ب ي ع ي ة ل أ ن الدين و ا ل ش ر ي ع ة ما كانت م ج م و ع ة من ا ل ط ل ا ف ل و ا ل أ ل غ ا ز وخوارق العادات التي لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن ان يطبقها او يفعلها وانما كانت اشياء مستطاعه وممكنه للجميع ومفهومه شكد الله ج جل وعلا جعل المصطفى عليه الصلاه والسلام من البشر وما يعلم من عالم الملائكه كان يمكن أ ن يكون الرسول من عالم ا ل م ل ا ئ ك ة ملك قوي من ا ل م ل ا ئ ك ة العظام ا ل ج ث ا و ربنا جل وعلا جعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من البشر لماذا حتى تتحقق ا ل غ د و إلى ان يكون مثال للبشر. هو عليه الصلاة بشر لكنه البشر هو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بشر لكنه أ ف ض ل البشر هو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من بني آ د م لكنه سيد ولد آ د م في الدنيا و ا ل آ خ ر ه سيد ا ل أ و ل ي ن والاخرين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا فخر كما قال هو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكنه ل في ا ل ن ه ا ي ة بشر قال الله جل وعلا له قل انما انا بشر مثلكم ماذا ل ن بشر و إ ن م ا ذا بشر مثلكم تاسيس مثلكم و ع و ف من هي ام النبي عليه الصلاه والسلام ومن هو أ ب و ه و ن ش أ يتيما في مكه وراء ا ل أ غ ن ا م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل ذلك ح تقوم ى ت الفج على النهر إ ن ه ما في إ ن س ا ن يقول هذه ا ل تكاليف ص ع ب ة لا نستطيع الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس من البشر والرسول من عالم ا ل م ل ا ئ ك ة ربنا جل وعلا حتى ي غ ي م ا ل ف ج ه على الناس جعل المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من البشر حتى تتحقق ا ل غ د و ة شكرا ل م ش ر ك ي ن كانوا أ ح ي ا ن ا يقتنصوا على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ش ي ا ء خ ا ر ق ة للعالم م ن ا ف ي ة ل ب ش ر ي ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكان يرد عليهم يرد عليهم بكل ب س ا ط ة إ ن ه بشر زي ما ربنا جل وعلا زكر في سوره ا ل إ س ر ا ء وقالوا في تحدي في اقتراحات قالوا للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من ا ل أ ر ض ي ن ب و ع تضرب الواطن ت ط ل ع لنا ينبوع وعين ج ا ر ي ة لا ت ن ب ف إ ل ى يوم الرياضه و تكون لك ج ن ة من نخيل وعنق وتفجر ا ل أ ن ه ا ر خلالها تفجيرا يكون عنده ب ر و ش أصمار كبير تكون من الاغنياء تكون من الاسرياء سنصدقك انو شيء معك تكون لك جنه من نخيل وعينك وتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كرمين السماء قطع قطع كسفا قطعا كرمياء قدامنا تقطع تقع حتى حتى كرم السماء قطعا او تاتي بالله والملائكه قبيله ي ع ن ك ل م ة التبجح وعدم ا ل أ د ب و التجرؤ على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال له ما م ه ن صدق الا ت أ ت ي بالله و ا ل م ل ا ئ ك ة غ ب ي ل ه ادامنا نشوفهم بالله والملائكه غبيلة قدامنا نشوفهم ادامنا معاك ت أ ت ي بالله و ا ل م ل ا ئ ك ة غ ب ي ل ث او ن ي أ يكون لك بيت من زخرف يكون عندك بيت من الدهب والشفط لكن بيت ر ا ك و ب ا تزعم أ ن ك نبي قالوا لازم يكون عندك بيت ز غ ر ف من الزهر و ا ل ف ض ة والجواهر و ا ل ل آ ل ب زي بيوت العظماء أ و ترغى في السماء ترغى في السماء يعني تطلع قدامنا بدون أ ي سلم ب د و ن أ ي و س ي ل ة فطير فطير قدامنا إ ل ى السماء وبعد ما تطلع فوق ما ك ف ا ي ة يعني حتى لما يطلع قدام ه فوق إ ل ى السماء ما ك ف ا ي ة قالوا ولن نؤمن لرقيك و حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ما تجي على ما هي الاجابه ي ن ز ل الاختراحات خوالق اخترفوها على ن ا ل ل ا والسلام ج ا ب ة الإجابة قل سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشر رسولا هل كنت إ ل ا بشر أ ن ا ليس إ ل ا بشر من البشر ورسول من عند الله جل وعلا هل قلت لكم أ ن ي أ م ت ل ك الخوارق؟ هل قلت ل ك م أ ن ي أ م ت ل ك المسؤوليه ع ج هل ي م أ ن ع ك ان ل ع م ا تترك المسؤوليه الأتباع ز أ ت ب ا ع ع ن هل خدرات ا ي ي م ع ن د ه ص ل ا ح ي ا ت خ ا ر ق ة أنه م ك ن ي ف ع ل ويفعل و م س ي ط ر و ي ي يغش غ ر ا ل ن ا س ي ر ه ب ا ل ن ا ا س ب ل و ه م و ا ل خ ي ان ا ل ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل لم ا م ي ك ن من ه ؤ ل قاله ا ما ء أعمل أنه أ د م ر و أ س ي ط ر و أ غ ي ر و اثور و أ ف ع ل ماذا لهم كذا سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشرا رسولا و الوضوح وضوح المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ما يدعى أ ش ي ا ء خ ا ر ق ة و لا يدعى ق و ة و ه م ي ة زي ما يدعي بعض الحكام و بعض الزعماء يخضع الناس و ا ل م س ط ا ء ل ن ه م عندهم ق و ة س ر ي ة و عندهم أ ح ك ا م خ ا ص ة و عندهم صلاحيات غير معروف و عندهم أ س ر ا ر و عندهم نظرات في الكون و عندهم افعال خ ا ر ولكل من الجهل ولكن ا ك ز ا ب ي ن ت جالي ن أ م ا ر ه ك ن ل ص ا د ق ي ن سيدهم ا ل م ص ط ف ى ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ا ل ل س م ق ل س ب ح ا ن ربي هل ك ن ت إ ل ا بشر ا ل ر س و ل و أ و ض ح من ذلك ق و ل ه عيل ل ه ا ص ل ا ة و السلام ب أ م ر الله ي ن ب غ ل ان يقول لك مني ع د خ ز ا ئ ن قل لا أ ق و ل لك مني ع د خ ز ا ئ ن ه خزائن ا ل أ ر ض ا ل آ ي ن م ل فرطوس قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أ ع ل م الغيب ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير نقول بعد الادانه ان شاء الله